موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَمٌ مِنْ مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَبُتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتَقِوُونَ